السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله خلق فقدر وشرع فيسر وملك فدبر سبحانه وبحمده لا نحصي ثنائا عليه هو سبحانه كما اثنى على نفسه واصلي واسلم على الرحمه المهداه والنعمه المستاه نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار وعدد ما اشرق وطلع عليه الشمس واشرق عليه النهار صلاه دائمه دائبه الى يوم الدين مع الاشره الاخوه والاخوات تاملت ونظرت ذات اليمين وذات الشمال متسائلا في نفسي عن سبب تواجدنا في هذا المكان فوجدت ان نعمه القران هي من جمعنا في هذا المكان وان حب القران والشوق الى التلذذ بسماع كلام الواحد الدييان هي السبب الرئيسي الذي جمع وحشد هذه الحشود من نساء ورجال وصغار وكبار في مره من المرات خرجت من الصلاه اقبل علي شاب ربما لم يكن على ظاهره سيمى الخير الا اني كنت اعرفه من المبادرين للصف الاول دخل علي وعيناه قد يعني إغروا ورقتا بالدمع سألته إيش فيك قال والله يا شيخ أني طول الصلاة أبكي قلت تبكي من ماذا قال أبكي لأني لا أبكي قلت كيف تبكي لأنك لا تبكي قال يا شيخ لما أسمع الإمام وأسمع من بجواري يبكي ويخشع وتدمع عينه وعينه وترتعد فرائسه اجلالا وحبا لسماع القران احاول ان اتاثر من تلك الكلمات لكني لا استطيع يقول فابكي لاني لا ابكي من خشيه الله واليوم تسائل انا واياكم كم من الاخوه او من الناس الذين هم بجوارنا وربما احسسنا بخشوعهم احسسنا بتاثرهم لا يعني انهم تاثروا بالبكاء وبالدمع فقط كلا لكنه بتفاعل الانسان مع الايه ب يعني بتسبيح الله عند ورود ايات التسبيح والتمجيد لله بدعاء الله المغفره عند ايات المغفره بالاستعاذة من النار عند مرور ايات النار هذا هو التفاعل هذا هو الخشوع يقول فابكي لاجل اني لا اخشع في صلاتي حتى اني اذا سجدت يقول والله لا اتمنى ان الامام يرفع سجوده حتى اسال الله تعالى بصدق وبيقين وبيمان ان يرزقني تلك اللذه ايها الاخوه اتساءل وانا اقول هذه الكلمات كم منا من صلى او استمع لايه او قرأ شيئا من ايات الله ولم يجل في خاطره او في باله هذه المساله مجرد ان يقرا المقطع حتى ينهيه ثم ينتهي من الجزء او من المقطع او من السوره حتى يكون ذلك هو مراده وهذا يعود الى امر واحد اذا علمه العبد وتيقنه في نفسه اعانه الله جل وعلا على التلذذ بايات الله ذلك السبب هو فهم القران الله عز وجل لما انزل هذا القران ماذا قال كتاب انزلناه اليك مبارك لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ لنتأمل كيف بدأ بالتدبر قبل التذكر يعني انا اريد ان اعتبر ان اتذكر ان اتعظ بالقران علي ان ابدا بما قبل التذكر بمفتاح التذكر وهو التدبر كيف احصل على التدبر اني افهم الايه اني اعيش معها اني ات احيا بتلك الايه لا يتاتى ذلك ولا يستطيع ان يحصل للانسان تلك الميزه وتلك النعمه العظيمه الا بفهم القران فهم السلف وصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فماذا فعلوا لم يهتموا بالحفظ فقط ولم يهتموا بسماع القران فقط إنما حرصوا على السماع أو الاستماع وقراءة القرآن وتعلمه وفهم آيات الله يعني فهم المعاني ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه قد مكث إثنى عشر عاما يحفظ سورة البقرة هل يعقل أن عمر رضي الله تعالى عنه كان من أضعف الناس حفظا ليس كذلك ابن عمر مكث ثمان سنين وهو يقرأ أو وهو يحفظ سورة البقرة ما السبب في تأخرهم في حفظ القرآن أنهم كما قال عبد الله بن حبيب السلمي كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نعلم ما فيهن من العلم والعمل بدأ اليوم بقراءة أو بحفظ أول سورة البقرة لا يمكن أن يتجاوز عشر آيات حتى يفهم معانيها ثم يطبقها وبالتالي هو يحفظها ثم يتجاوز يتجاوزها الى ما بعدها ولذا كانوا اذا انهوا سوره او جزءا كبيرا من القران كان يعلوهم الفرح عمر رضي الله تعالى عنه لما انهى سوره البقره او ختمها نحر ايش جزورا من شده فرحه رضي الله تعالى عنه صحيح اننا نفرح بحافظ القران او بمن يتلو القران او بمن يحب سماع القران لكن هذه النعمه العظيمه تزداد روعه وجمالا ومهابه واجلالا اذا فهم الانسان مراد الله تعالى من تلك الايه وجرب حينما تستمع لايه انت تعلم معناها وحينما تستمع لايه اخرى ربما لا تفهم معانيها كم من اليوم يقرا قول الله جل وعلا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا آيات ربما يحفظها الجميع من الصغر إلا أنك حينما تتساءل أو تسأل بعض الناس ما معنى العاديات ما معنى ضبحا ما معنى الموريات ما معنى فأثرن به جمعا نقع ان العبد ايها الاكارم اذا تامل في ايات الله وفهم مراد الله وتبين له معاني تلك المفردات والكلمات والايات فانه وربي يتذوق الايه تذوقا بل تزداد حلاوتها كلما فهم معناها وايش واعادها المره تلو المره لذا كان السلف يقولون إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا حَفِظَ الْبَقَرَةَ فِينا أَعَزَّ بَيْنَنَا يعني كان أمر عظيم أن الإسان يحفظ البقرة ليس لأنهم لا يستطيعون أن يحفظون كلا لأنهم كانوا يمضون السنوات الطوال ربما في حفظ مقطع من القرآن حتى يفهموا معانيه نحن اليوم لا نكون مثاليين اكثر من اللازم يعني انا لا اطالب نفسي والجميع ان نبقى 10 سنوات نحفظ او نراجع او نفهم عن سوره البقره او سوره الفاتحه كلا لكن ان نحرص ونحن نقرا القران ان يصاحبنا شيء من التفاسير شيء من المصاحف التي فيها شيء من معاني الكلمات ان افرغ ساعه في الاسبوع كبعد صلاه العصر يوم الجمعه مثلا وابدا طالع في التفسير في قصار السور مثلا صور الايات التي احفظها واراجعها دائما ايه الكرسي اخر البقره يعني صور جزء عما فابدا اتامل في معانيها واياتها حتى احصل على تلك النعمه العظيمه وهي فقه تلك الايات جاء عن بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم انهم قالوا ان من كان قبلكم اوتي عملا ولم يات حفرا وانما من بعدكم ياتون حفظا ولا ياتون عملا اليوم يسر الانسان اذا راى حشود الناس ويحب سماع القران في المساجد او في رمضان او في غيرها والله انهم صغار وكبار نساء ورجال بعض الناس ممن اعرفهم من الشباب ربما كان مفحطا او شاربا يعني للمحرمات والمسكرات لكن يعني شريط القران لا ينزل من سيارته كل ذلك لان حب القران مغروس في النفوس وهذا القران يخاطب الفطره السليمه يخاطب العقل في منطقه مجاوره لاستاد رياضي في مدينه الرياض يقول لي احد الضباط يقول كنا نعاني من الشباب الذين كانوا يؤذوننا طوال الليل في الاجازه الصيفيه يقول كانوا يفحطون ويعاكسون وربما حاولوا يعني اثاره الشغب في تلك المنطقه لانها منطقه تجمع شبابيه يقول والله يا شيخ ما يحل اذان الفجر او قبله بدقائق الا وارى ارتالا من سيارات الشباب تتجه يقول فاتبعها قلت خلفهم مصيبه يعني سيعملون امرا ربما اشد مما فعلوا يقول فاتبعهم واتبعهم واتبعهم حتى وصلت او وصلت انا واياهم الى مسجد يجتمعون فيه كل فجر يصلون الفجر جماعه مع ايمان مع احد الائمه في مدينه الرياض يقول فقلت علي اتابعهم فدخلت وتوضات ثم بدات اصلي معهم يقول فاعجبتني قراءه الامام وبدات كلما شاهدتهم عند ذلك المكان قلت ها الوعد في المكان الفلاني قالوا نعم الوعد في المكان الفلاني عند المسجد الشيخ فلان قال نعم يقول انا اتعجب يا شيخ كيف هؤلاء لو تشوفهم وتشاهدهم قبل ساعات والله ما تقول هؤلاء مصلون او يحبون سماع القران بعد لحظات بعد خروجهم من الصلاه وسماع كلام الواحد الاحد جل في علاه يقول اين تلك النفوس اين تلك يعني المشاهد السلبيه والسيئه يقول يعني تنتهي تماما كل ذلك ببركه تلك الايات العظام طيب يا جماعه لو فهم الانسان تلك الايات لو وفقها مراد الله من تلك الايات كيف سيكون حاله ابو بكر عمر كبار صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض يعني المفسرين انهم لم يحفظوا القران لكنهم هم من ارسوا قواعد القران هم من احياوا القران في نفوسهم وفي قلوبهم وفي مجتمعاتهم هم من امروا وعظوا بالقران الكريم هم من احياوا الامه بكتاب الله جل وعلا طب لم يحفظوه لا ليست العبره بحفظ القران فقط انما بفهم القران حتى يوفق العبد للعمل به طب اذا وفق العبد للحفظ وللقراءه وللعمل والتدبر والفهم كان ذلك خيرا على خير بل هو مراد الله جل وعلا من انزال هذا الكتاب صليت مره صلاه العشاء ثم اقبل الي رجل كبير في السن يتكئ على عصا وسالني سؤال والله ربما تستغربون منه قال يا ولدي الايات التي قراتها اليوم في سوره العشاء هي حقا في القران قلت نعم ايات في القران قال والله ان لي 50 عاما وانا احفظ القران والله وانا استمع اليها كانها تنزل بين عيني واحدهم يقول لما وكان حارسا لاحد المساجد التي كنت اصلي فيها اخ فاضل من الجنسيه الاثيوبيه وكان كبيرا في السن صلينا ذلك اليوم اظن بسوره الكهف فجاء بعد الصلاه قال يا شيخ والله كان سوره الكهف تتنزل علينا اليوم هذه الليله هذا الشعور ايها الاكارم لا يحصل للانسان الا اذا فتح قلبه وبصيرته وتعاايش مع كلام الله جل وعلا فيتراءى له ان تلك الايات انما تتنزل تلك اللحظه بل كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لابي رضي الله عنه اقرا علي القران ويقول كذلك لابي موسى لانه كان حسن الصوت قال وكان يقول ذكرنا ربنا يا ابا موسى فيقرأ وهم يستمعون يقول الراوي وهم مطرقون يبكون وهم يتاثرون تلك اللحظات وتلك الايات تتلى عليهم قال فاذا فرغ القارئ قال عمر رضي الله تعالى عنه والله لك انها للتو انزلت وكان عمر وقفا عند كتاب الله الانسان اذا عايش القران اثر في حياته خصوصا في المحن والازمات ألم تشاهدوا كيف أثرت تلك الآية التي تلاها أبو بكر رضي الله عنه على عمر رضي الله تعالى عنه حينما توفي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عمر رضي الله تعالى عنه يحب الحبيب صلوات الله عليه لكن أبو بكر كان أشد حبا أولهم هجرة وأول من آمن من الرجال ولم يجتمع لأحد أن أسلم هو وأبوه وأمه وزوجته وأبناؤه من الصحابه الا ابي بكر كان ثانيه اثنين اذ هما في الغار صاحب الحبيب عليه الصلاه والسلام في الهجره لما توفي النبي عليه الصلاه والسلام كان ابو بكر خارج المدينه فلما توفي عليه الصلاه والسلام قام عمر واشهر سيفه وقال من قال ان محمدا قد مات قطعت راسه بالسيف ومن ادعى ان محمدا قد مات فهو منافق انما ذهب محمد لربه كما ذهب موسى لربه الصحابة يخافون من عمر يخافون من درته فكيف بسيفه فأذعنوا لذلك وسكتوا حتى جاء أبو بكر سأل ما الخبر قالوا توفي خليلك صلى الله عليه وآله وسلم شوف الهدوء شوف الاتزان شوف أثر عظمة القرآن دخل أبو بكر بكل هدوء يعني ممكن أبو بكر ما تأثر لم يبكي كلا لكنه يبكي الثبات في الازمات الثبات هذا الرجل يا جماعه كان يربى لمثل هذه المواقف يربيه محمد صلى الله عليه وسلم كان يعده لقياده الامه من بعده دخل بكل هدوء ويعلوه الحزن والكمد على وفاهه حبيبه صلى الله عليه وسلم قبل بين عينيه ثم قال له طبت يا رسول الله حيا وميتا ثم خرج خرج وقابل ذلك الرجل العظيم عمر الفاروق وهو شاهر سيفه يهدد من قال ان محمدا قد مات فجاء وجذب عمر رضي, عمر رضي الله عنه حتى هزه وقال يا عمر وقرا عليه قول الله جل وعلا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف امات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين عمر لم يتمالك نفسه في تلك اللحظه فسقط على ركبتيه وقال والله لك اني لاول مره استمع اليها يا جماعه الذي يفقه الايات تكون باذن الله معينه له على الصبر في الشدائد في المحن في الازمات عند ورود الدنيا الشيخ بكر الطربيشي من أعلى من حصل على الإسناد في هذا الزمان بل هو أقرب سنداً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من كبار قراء الشام عمره تقريباً تجاوز التسعين أستمع إليه قبل أيام يقول كنت أنا ومجموعة من القراء الكبار لاحظ قراء القرآن دخلنا إلى الشام يعني اش ما يكون بالحديقه او القصر الذي فيه جنان ونخيل واشجار وقصور يقول حتى احجبنا ذلك المكان يقول نحن على يعني قد حالنا وكل واحد بيته متواضع يقول فتمنينا في داخلنا ان لنا مثل تلك البيوت والقصور يقول حتى جاء احد مشايخنا وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة متاع زائل فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى افلا تعقلون يقول الله دهشنا ونحن نستمع لتلك الايه سبحان الله نحن نحفظها فكيف لم ترد في اذهاننا والموفق من فقه كلام الله وتراءت له بين عينيه في كل ان نشزت نشزت زوجته وقعت مشكله بينه وبين قريبه حانت له ساعه ل ممارسه الشهوه المحرمه فيرد امامه كل المؤمنين يغض من ابصارهم يعلم خائنه الاعيون وما تخفي الصدور كل ذلك لا يوفق له الا الموفق ونعمه التدبر نعمه جليله عظيمه لا يوفق لها كل احد الا من فتح الله قلبه وبصيرته واعظم مفاتيح تلك النعمه الجليله ان يصلح الانسان قلبه لان القران نور ونور الله لا يخالط قلبا عاصيا غافلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يفقهون قرانا ايات اليوم في سوره الاسراء لكن بعضنا ربما سرح ذهنه وشرد فكره في اثناء الصلاه ألم تنبهك تلك الآية التي استمعنا اليها جميعا لكن ربما قصر بعضنا في فهمها وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا عقوبه من الله عز وجل ان يعاقب المرء الا يفهم كلام الله الا يعيش مع ايات الله الا تدمع عينه الا يخشع قلبه الا تسكن نفسه مع ايات الواحد الاحد تلمس شيخ الاسلام معنى لطيف جدا عند قول الله تعالى لا يمسه الا المطهرون قال وكما ان هذا القران لا تمسه الا الايد الطاهره فكذلك معانيه لا يهتدي لها الا اصحاب القلوب الطاهره جعلنا الله واياكم منهم واصلح قلوبنا وعمر بيوتنا وحياتنا بطاعته وذكره وشكره وحسن عبادته اللهم اجعل القران العظيم القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب هممنا وغومنا اللهم يا ربنا اجعله سائقنا ودليلنا الى جناتك جنات النعيم اللهم انا نسالك التلذذ بقراءه اياتك والانسه بمعايشه كلامك انك ولي ذلك والقادر عليه طيبتم وطاب مساءكم واسال الله لهذه الجموع المباركه القبول والعتق من النار واصلي وسلم على نبينا مصطفى وعلى اله وصحبه ومن والاه